book 2 76 76 70 कारण देने ابداء الاسباب 2 ابداء الاسباب 2 ابدأ تو کا علی نہیں تو کا علی نہیں لماذا لم تأتي؟ لماذا لم تأتي؟ مي آزاري هوتو كنت مريضاً كنت مريضاً مي آلو नाही कारण مي آزاري هوتو أنا لم آتي لأني كنت مريضاً أنا لم آتي لأني كنت مريضاً تي كا آلي नाही لماذا هي لم تاتي؟ لماذا هي لم تاتي؟ تي دملي होती كانت تعبانه كانت تعبانه تي علي नाही कारण تي دملي होती هي لم تاتي لانها كانت تعبانه هي لم تاتي لانها كانت تعبانه تو كا आला नाही لماذا لم ياتي لماذا لم ياتي त्याला रुचि नव्हती لم يكن عنده رغبه لم يكن عنده رغبه تو आला नाही कारण त्याला रुचि नव्हती لم ياتي لانه لم يكن عنده رغبه <تلاروشي نهوتي> لم ياتي <تلاروشي نهوتي> لانه لم يكن عنده رغبه तुम्ही का आला नाही लिमाझा لم تاتوا لماذا لم تاتوا आमची कार बिघडली आहे سيارتنا معطله سيارتنا متعطله आम्ही नाही आलो कारण आमची कार बिघडली आहे لم ناتي لان سيارتنا معطله لم ناتي لان سيارتنا متعطله لو كاني आले لماذا لم ياتي الناس لماذا لم ياتي الناس تنشي ترين تسكلي قد فاتهم موعد القطار قد فاتهم موعد القطار ते नाही आले कारण त्यांची ट्रेन चुकली لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم لم يأتوا لأن موعد القطار قد فاتهم تو كا आला नाहीस تو كا आले नाहीस لماذا انت لم تاتي لماذا انت لم تاتي मला येण्याची परवानगी नव्हती लमयुस महली मी आलो नाही कारण मला येण्याची परवानगी नव्हती लम अन्नी लमयुस महली लम अन्नी लमयुस माहली